You said on وَأَنَّ one, water. Kali ولی और <laughs> इन a Oh yeah Why I'm <laughs> Kim Oh و house oh oh O Allah, show us the way to ♫ I don't clap والكونُ سماءٌ في جوعٍ إلى شيءٍ تربتُ Oh, right. no! se é um matão que o furo o كيف تتقون إن كفعتم يوم يدعان الغلوين ذا نشيبا love I'm وما سوق قد امورها وسكن من كل من ترجو ان تفوز بها